Book 2 63 63 63 задаваць пытанні 2 Пырань ал-ас'ила 2 Пырах ал У мяне ёсць хобі Я гуляю ў Дзе тэннісная пляцоўка? Айна юджаду мал'абу тэнніс. У цябе ёсць хобі? هل عندك هوية لا فوتبول انا العكة القدم انا اللعب كرة القدمديوتوك أ يجدلعبكرة كرة, كرة القدميبترك؟ ذراعي تؤلمني ذراعي تؤلمني ومياني بآلئتك تماما استبنه وكيس اليد قدمي ويدي تؤلمانني ايضا قدمي أيضا. أين طبيب اين يوجد طبيب У мяне ёсць عندي سياره. عندي سياره. У мяне таксама ёсць самацакыл. يوجد موقف سيارات؟ اين يوجد موقف سيارات؟ У мяне ёсць свитер عنди свитер عنди pull-over у мяне таксама ёсць куртка і джинсы عنди айдан жакет ўа банталон, бентал, джинс عنди айдан жакет ўа дзе пральная машына? айна лгасала? أين الغسالة؟ أمني يستطليرك معي صحن، طبق معي صحن أمني سكين، شوكة وملعقة معي سكين، شوكة وملعقة دي سولي پيرت؟ اين الملح والفلفل؟ أين الملح والفلفل